ولا جناح عليكم في ما عرضتم به من خطبة مساءء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرون منه ولكن لا توعدو. نسرا إلا أن تقولوا قلما معروفا ولا تعزموا عقد تنكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن إن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم